Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barikta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'du fani as'alullah ta'ala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 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا النهاردة كلمنا عن أعظم طرق القرب من الله جل وعلا عن موجب الرحمات لو كنت فعلا متصفة بهذه الصفة عند رب العالمين فسيحفظك الله من كل سوء وسيدفع عنك كيد الشيطان وستفتح لك أبواب التوبة حنتكلم عن ما خلقنا من أجله عن طريق النجاة من الفتن فتنة الأهل فتنة الولد فتنة الشغل فتنة الدنيا بكل صورها حنتكلم عن علاج الغفلة والكسل والفطور والعجز البداية دايما لازم تبقى من موضوعنا المهم والخطير جدا درسنا النهاردة بعنوان كوني عابدة الدرس سينقسم إلى أربعة محاور المحور الأول عن فضل العبادة والمحور الثاني عن العوائق التي على طريق العبادة والمحور الثالث عن الدوافع لتحقيق العبادة وأخيرا تعبدي ربك من خلال هذه الأمثلة من السلف ومن واقع المتعبدات المعاصرات أول حاجة عايز أتكلم عن فضل العبادة لأنه في ثنايا هذا الموضوع سيتبين لك إن العلاج الشافي الكافي من أمراض القلوب وآفات النفوس دايماً ستبقى رشدة العلاج شيء من التعبد لله سبحانه وتعالى فلو المعنى ترسخ جواكي ولو حسيتي وطلعت النهاردة من درسنا ده بأنك فعلاً لازم تتعبد الله في أي مجال من المجالات وأنك تبقي عند رب العالمين لك اسم خاص في هذا الجانب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يصدق ويتحرس الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. إذن في اسم ليك عند رب العالمين فوق. فلو اسمك عند رب العالمين الصوامة القوامة كما حدث ذلك مع أمنا حفصة لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في مستدرك الحاكم بإسناد حسن أن جبريل راجع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أمنا حفصة وقال راجعها فإنها صوامة قوامة كان اسمها فوق عند رب العالمين صوامة قوامة أنت اسمك إيه؟ موضوعنا النهاردة ده عايزين كيف ندخل على رب العالمين من أنه طريق هل سيكون من طريق العلم؟ أم من طريق العبادة ومن أنهي باب من أبواب العبادة ولا من طريق الدعوة سنبدأ السلسلة دي من خلال التلات حاجات دول كوني عابدة كوني متعلمة كوني داعية علشان تعرفي أي مجال من المجالات اللي هتنجح فيه اللي هو طريقك للجنة مفيش طريق إلا من المحاور التلاتة دول يا العلم يا العبادة يا الدعوة ابتدينا بالعبادة لأنها في رأي أوفق لحال المرأة المسلمة إنها يكون لها حظ من العبادة العبادة يا أختها هي طريق الجنة أعرف الحديث الذي في الصحيحين حديث معاذ رضي الله عنه لما كان رضف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا حق ربنا على عباده إنهم يعبدوه وفي المقابل إذا حققوا العبودية كانوا بمأمن من عذاب رب العالمين فأول معنى وأول فضل في العبادة أنه طريق الجنة الأمر الثاني أن العبادة هي طريق القرب قلنا أعظم طرق القرب إلى الله عز وجل ممكن أنت تيجي تقولي أدخل على ربنا من باب العلم أيوة فضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع صحيح العلم أعلى درجة لكن ربما يكون تهذيب النفس اتداءا بشيء من العبادة يكون أوفق لحالك علشان خاطر في أفات كتير قوي. محتاجين نهذبها المرة اللفاتت قلنا التهذيب والتسكية قبل العلم فهلك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فضخش فالتسكية دي بتحصل به بأمور كثيرة ومن أهمها العبادة التعبد لله جل وعلا الله جل في علاه قال ولا تمس نصيبك من الدنيا كان عون بن عبد الله يقول إن ناسا يضعونها على غير موضعها احنا دايما بنفهم الآية دي اللي هي إن الواحد يفتح على نفسه شوية في الدنيا قال عون بن عبد الله إن الناس يضعونها على غير موضعها إنما هي أقبل على طاعة ربك وعبادته ولا تنس نصيبك من الدنيا نصيبك إيه من الدنيا أن تقبل على طاعة ربك وأن تعبده كما يليق به سبحانه وتعالى شوفوا الآية ربنا يقول وله من في السماوات والأرض ومن عنده اللي عنده اللي قريبين منه يعملوا إيه؟ لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يعني لا ينقطعون عن العبادة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون هي دي العبد. العابد هو ده القريب من ربه القريب الذي ينال القرب من رب العالمين قالوا إيه؟ لا يستكبر ولا يستنكف عن عبادة ربه لأنه يبقى كده الآية بتديني الدافع والمانع الدافع القرب إن أنا عايزة أبقى متقربة لربنا قوي والمانع الكبر لا يستكبرون ولا يستحسرون لا ينقطعون عن العبادة ولا يسأمون ولا يفطرون يبقى لما تيجي بعد شوية تقوليلي أنا فطرت عن العبادة والله كنت مركزه في رمضان اللي فات وفي أوقات من الأوقات كنت لي ورد كويس وكنت بحاول لكن انقطعت عن ذلك يبقى أنت لم تنالي هذا القرب من رب العالمين. لو تقربت لا تستطيع أن تنقطع عن عبادة الله جل وعلا. كان حذيفة بن اليمن يقول: من أحب الأحوال عند رب العالمين أن يجد الله عبده عافرا بوجهه. يعني يعني ملطخ وجهه بالتراب من طول السجود. دي حبهر بن ويقرب العبد منه. إذا صنعها فأنت كمان لو عيز طريق القرب من رب العالمين سبيلك العبادة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون دخل الحسن البصري المسجد ومعه فرقد أحد سلفنا الصالح فقعد إلى جنب حلقة فوجدهم يتكلمون فأنصت لحديثهم ثم أقبل على فرقد وقال يا فرقد والله ما هؤلاء إلا قوم ملوا العبادة ووجدوا الكلام أهوا عليهم وقل ورعهم فتكلموا يبقى اللي بينشغل بالعبادة وبينال القرب ده صفة كرة تلاقيه بقى ما مش قاعد يرغي في كلام فاضي عن اللغو معرضون حاله كذلك مشغول بالعبادة لأنه كل شوية يقول يتقلب ما بين ذكر ودعاء وقرآن وصلاة وصيام وواواوا فشغل وقته عشان كده دايما والله كان حال العباد كده الواحد اللي شافهم في حياته فعلا متمثلين بمعنى العبادة الحق دايما تليون يقوله هو في وقت مفيش وقت دلوقتي عندنا وقت الذكر عندنا دلوقتي أذكار المساء ورد القرآن أنا عندي كل يوم أقل حاجة بقرأها أربعة جزاها بختم كل أسبوع هو في وقت أنا عندي لسه طلب علم لازم أجتهد فيه أنا عندي أنا عندي أنا عندي فالقاعد بيقضي وقته كله في الراغي وفي الغيبة والنميمة والهزار هذا لا ينال القرب من رب العالمين هيقعد طول عمره بعيد وهيقعد طول عمره يحاول يقرب ولما يجي يقرب ويبتدي يحس وبعد كده يفطر مرة أخرى ويقعد هكذا طول الوقت تيجي عليه مواسم الطاعات يشد حبتين وبعد كده يرجع لمألوفات وعاداته لا ينال القرب من رب العالمين إلا متعبد الأمر الثالث من فضائل العبادة أن فيها حفظ من الفتن ومن كل سوء يقول الله جل وعلا عن عبده ونبيه يوسف ولقد همت به وهم بها لولا لا أرأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا أجي رقم واحد اتنين المخلصين فأول حاجة عابد اتنين مخلص حقق شرط قبول العبادة الإخلاص وكان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم يقول العبادة في الهرج كالهجرة إليه فالذي يتعبد الله في وقت الفتن زي الوقت اللي احنا عايشين فيه ده الناس النهاردة منغمسين في شهواتهم فإذا قمت أنت اليوم غير لله تستدفع هذا البلاء عن نفسك وعن أهلك وعن المكان الذي تعيش فيه بقيت كأنك أنت يأخذ أجور الناس دي كلها في وقت الغفلة لذلك قالوا ذاكر الله في الغافلين المتعبد ده في وقت الغفلة كالذي يقاتل عن الفرين بص السواب عظيم وكبير إزاي لما تتعبد الله في وقت الفتن مش تنصاعي وينطبق عليك قوله تعالى وخطم كالذي خاضوا. الناس شغالين في أي شيء أنا بس ما عملش المعاصي التيلة أو ما عملش معاصي قوي. ممكن ممكن أتواجد في أماكن الفتن ولا أتق الله عز وجل لا في عيني ولا في سمعي ولا شيء وهكذا فالذي يذكر الله في الغافلين كأنه يقاتل عن الفرين وإنت محتاج أن تقوم بهذا الدور فتستدفع الفتن ابتداء عن نفسك وتبقى في حفظ وفي نفس الوقت تأخذ أجور الناس دي كلها لولا عباد ركع وأطفال مرضع وبهاء مردع لصب عليكم العذاب صب وكان ابن رجب يقول في تأويل قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض يقول يدخل فيها دفعه عن العصاة بأهل الطاعة أهل الطاعة يدفعوا البلاء البلاء حينزل كده بسبب وجود هذه المعاصي فيجي واحد يقوم بهذا الدور أعرف لما بنتكلم على الفرض الكفائي بعض العلماء يقولوا الفرض الكفائي أفضل من الفرض العين كان الصواب غيره بس يقولوا معنى حلو عايز هنا نستشعره يقولك الفرد الكفائي ده مثلا واحدة هتقوم بدور طبيبة علشان خاطر ما تنكشفش عورات المسلمات على أجانب وعلى رجال فهي هتقوم بالدور ده دورها ده ولو محتسب الأجر عند رب العالمين صارت دلوقتي بتاخد أجور كل المسلمات اللي كانت ممكن تقع في هذه الإشكالية قامت بالفرد الكفائي هي نفس الحكاية هنا كده ان هو برضه هي أيمة بالذكر والدعاء والعبادة فبتاخد أجور الناس دي كلها لأنها هي الاستدفعة البلاء الذي كان يجب بوجود هذه المعاصي قالوا في الأثر إن الله يدفع بالرجل الصالح عن أهله وولده وذريته ومن حوله يبقى الأمر الثالث فيه حفظ من الفتن ومن كل سوء الأمر الرابع في فضل العبادة أنها تحفظ من المهلكات والعقوبات بصوا ختام الآية دي وحيبين المعنى بص ربنا يقول ليه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمان بعيدا ويحذركم الله نفسه يحذرك العقوبة العاجلة والآجلة يحذرك من المباقات المهلكات أنت مش قديه ويحذركم الله نفسه طب يا رب كيف نستدفع هذا الأمر كيف نكون في أمان قال والله رؤوف بالعباد عارف يعني الرأفة ربنا سمى نفس الرأوف قال الرأفة في حق البشر امتلاء القلب بالرحمة امتلئ رحمة فده دليل على أنه لو ربنا تنزل عليك برأفة من عنده يبقى تنزل عليك بسابغ الرحمة فتكوني في حفظ وأمان من المهلكات ومن العقوبات الأمر الخامس احنا قلنا في سياق الكلام ان من أخطر الموانع اللي تخليك ما بتعبديش وما بتقوميش بحق ربنا سبحانه وتعالى عليك في العبادة الكبر ولو انك ربنا سبحانه وتعالى منع عليك بحظ ونصيب من العبادة تبقي بمأمن من هذا الأمر من داء الكبر الخطير قوي عشان كده قالوا ما تكبر من عفر وجهه في الأرض بالتراب ده ما يتكبرش لأنه بيحقق معنى العبودية لله بسجوده هذا شوف ربنا يقول إيه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا هتتكبري على إيه يكون المانع اللي منعك من العبادة الحق هو الكبش ربنا قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يبقى المانع الكبر عايز ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من هذا الأمر الخطير جدا العبادة لسيما كثرت السجود البذل لله ممكن يكون جواكي ظرة كبر وإحنا قلنا الكلام ده المرة الفاتحة ظرة كبر انت مش دارية بطل الحق لما حد دلآتي ينصحك في الله تلاقي في جواك كده مش عايزة تقبل النصح حتى لو جابلك أدلة من هنا لرب السماء واعاد يقولك ربنا قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال برضو ما فيش لا تنصح للحق فممكن يكون جواك ذرة كبر وانت مش درية فعشان كده لو عايزة تتخلصي من هذا الأمر يبقى لابد لك من حظ من عباد الأمر السادس في العبادة حفظ من آفات العجز والكسر كان وهب بن منبه يقول من يتعبد يزدد قوة ومن يتكسل يزدد فترة لو قعدت تسوفي وتقولي بكرة وبعدين ومش أدرى والله نفسي عمل الحاجات دي بس واواء يبقى مش هتشتغلي وحتزداد في الفطور يبقى من الأمور التي تحفظك من ذلك ان انت مرة واحدة تاخدي قرار في شيء سهل عليك أنت النهاردة ما تعجزيش أن أنت تستغفر في اليوم ألف مرة ألف مرة؟ أه ألف مرة مش هيخدم معاك ربع ساعة تلت ساعة ما احنا بنضيع وقت طويل في كلام فاضي جينا بقى في حق ربنا ونبتلي نحسبها ونبتلي نقول يا كتير قوي شوف أنت وقتك قد إيه بيروح في كلام فاضي وقد إيه فعلا منصب في الهدف وقد إيه لا هنا ولا هنا وقت كده مش المشعرفة بقى دا في الحسنات ولا السيئات وقت كده بيتقضى وخلاص لو حسبناها كده نسبة وتناسب حنلاقي وقت طويل جدا بيروح في غير طائل وده مش شعار امرأة ملتزمة أبدا ان في الاخر خالص هي حظها عند ربنا خمس صلوات بتصليهم ودرس بتحضره كل اسبوع وشوية قرآن بتقراهم وكده بقيت أنا الملتزمة شعار المؤمنة الملتزمة لازم انها دائما أبدا ايمانها يتجدد ويزيد ان الايمان لا يبلى يبلى يتهري قلبك ما بقاش ينفع يحمل معاني معرفة الله وحب الله من كثر الخطايا والذنوب لازم تغير القلب ده نجيب قلب جديد نحط فيه المعاني دي على سن يصلح إن الإيمان لا يبلى فجددوا الإيمان في قلوبكم فلازم تبقي كرة شعارك دايما الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطعب وينقص بالمعصية هيزيد بيه؟ بالطعب بالعبادة فإن لم يكن يزيد فإنه ينقص فتبقي في النقصان وترضي الدنيا ما هو النقصان ده يا أختي شوية بشوية في الأول نقصان في الدرجات معدين يبقى دركات المسألة لازم وقف مع النفس نحط بقى فيها النقط على الحروف كده ونشوف احنا فين من المساش الأمر السابع أن في العبادة وقاية من شر الشيطان وشركه يقول الله جل وعلا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلة يبقى العباد القائمين لله بحق العبودية دلب في مأمن من شرور الشيطان الأمر الثامن العبادة من أعظم الأسباب التي تستنزل بها الرحمات شوفي صفة العابد عشان تبقى أمل الله بمعنى الكلمة تبقى وقت ملتزمة بقى المرأة الصالحة اللي احنا بنبحث عنها دي ربنا يقول ايه وَمِنَ الناس من يَشْرِي نفسه في بيع نفسها, نفسها. تضحي كل شيء بس ربنا يرضى عنها مش مهم أي حاجة مش مهم الزوج مش مهم الأولاد مش مهم الدنيا مش مهم الأب الأخ الصحبة مش مهم أي شيء أنا بيع كل شيء بس أنت ترضى عني يا سيدي ويا مولاي ويا قرة عيني ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله أهم حاجة ربنا يبقى راضي واللي يعمل كده بقى إيه؟ والله رؤوف بالعباد يبقى تستنزل عليك الرحمة أول ما تخذ القرار ده بالهمة دي بالإرادة دي الأمر التاسع أن العابد في زماننا العامل له أجر خمسين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن غريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن من ورائكم أيام الصبر أيام, أيام البلاءات والمصائب والفتن الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم قيل يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم قال بل أجر خمسين منكم العابد لحظة قال ليه العامل يعني العابد المتعبد لله له هذا الأجر العظيم أجر خمسين من الصحابة الفضيلة العاشرة أعظم سبب ان ربنا يفتح لك باب التوبة وإحنا محتاجين يا أختها أننا كل فتره كده نجدد توبتنا ومع كل اسبوع إحنا بنتكلم يبقى واجب عملي دائما أننا نجدد التوبة عايزين نتوب بقى بجد نتوب من المعاني كتير قوي إحنا للأسف الشديد غفلين عنها نتوب من قلة حياتنا أننا لا نستحي الله عز وجل ونتجرأ كثيرا على ربنا ونقع في مخالفات ومعاصي لا يرضى الله عز وجل منها نتوب من عجزنا وكسلنا نتوب من ذرة الكبر والعجب والرياء نتوب إلى الله عز وجل من آفات خفية مش بس هي الزنوب اللي هي الكلمة والبصه والحاجة مش بس دي في معاني أهم وأخطر إحنا محتاجين نجد التوبتنا فمن أعظم الأسباب اللي تفتح لك أبواب التوبة إنك تتعبد ربنا سبحانه وتعالى في باب من الأبواب يقول الله جل وعلا ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم دي فضاء العشر خاصة بالعبادة لله سبحانه وتعالى تعالي بقى نشوف إيه هي العوائق اللي ممكن تشغل أي حد مننا عن انه يسلك هذا السبيل انت بتقولي والله انا نفسي اعمل الكلام اللي انت بتقول عليه ده والواحد فعلا يبقى حظ حقيقي ونصيب كبير ومستمر انا نفسي اعمل الكلام ده لكن عندي عوائق كثيرة واحد مثلا مبتلى بشدة مبتلى بمرض مبتلى بالبيئة اللي حواليه واحد مبتلى بس هو بشخب باله بكثرة النعم فكثرة النعم جعلته في طغيان هو ملهي بأنه هو معاه فلوس عايز يصرفها في كذا ويعمل كذا وعايز يعيش عيشة الطبقة الاجتماعية اللي هو عايش فيها فبالتالي مشغول بالمعاني ده عائق من العوائق واحد ممكن يكون العائق بالنسبة له هو ده العجز النفسي مش قادر والله عايز بس مش قادر يعمل إيه الحل لهذه المشاكل في الحلية عن مجاهد قال يؤتى بثلاثة نفر يوم القيامة بالغني وبالمريض والعبد المملوك فيقول أي فيقول رب العالمين للغني ما منعك عن عبادتي يقول أكثر لي من المال فطغيت كان عايز فلوس كثيرة فهعمل ايه الفلوس برضو كانت بتخلي الواحد يقعد يفكر تحصر في ايه يعامل ايه وسوى إيه الفلوس كانت تشغل بال الواحد قال فيؤتى بسليمان بن داود عليه السلام في ملكه فيقال له أنت كنت أشد شغلا أم هذا؟ أنت كان عندك فلوس سيدني سليمان؟ فيقول بل هذا ده اللي كان عن قال فإن هذا لم يمنعه شغله عن عبادتي فيؤتى بالمريض فيقول ما منعك عن عبادتي؟ فيقول يا رب أشغلت علي جسدي كنت تعبان؟ مش قادر أوم فيؤتى بأيوب في ضره فيقول له أنت كنت أشد ضرا أم هذا؟ فيقول لا بل هذا فيقول فإن هذا لم يمنعه ذلك أن عبدني ثم يؤتى بالمملوك فيقال له ما منعك عن عبادتي فيقول جعلت علي أربابا يملكونني والمملوك دي عاملة زي النهاردة الموظفين والناس الغلابة والأسفة يقول لك والله كان فيه ناس فوئية هي اللي كانت بتحركني فأنا مكنتش قادر أعمل أي حاجة ضغوط الحياة مشاكل الدنيا فيؤتى بيوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في عبوديته فيقال أنت أشد عبودية أم هذا فيقول بل هذا قال فإن هذا لم يشغله شيء عن عبادته هيا دي الحجك دي حجك واهية فأي معاني معاني إن أنا مشغول بالفلوس إن أنا مشغول أصل مريضة أصل معيش أصل في شدة أصل أصل أصل, أصل الذي يتضرع ويبتدي يكثر من المعاذير لنفسه مش هيشتغل خالص قد يكون العائق زي ما قلنا العجز النفسي أو الكسل وأنا أحط رشدة سريعة علشان نبتدي نقدم بقى ونشوف سير الناس اللي كانت بتتعبد لله عشان ما يبقاش لك حاجة رقم واحد الهجي بكثرة بهذا الدعاء النبوي قولي اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحية والممات قوليها كثير طالما أنت مش أدرى، طب استدفع عن أمرك بالاستعارة بالله، بالتوكل على الله عز وجل. تاني حاجة، أذكر المصير والمعاد. ذكر الآخرة من أعظم المنشطات، اللي تنصت الإنسان للطاعة والعبادة. أوا لم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأنعس أن يكون قاد قط رب أجلهم؟ عندك صدق الأمان. إنك هتعيش لسه يومين وثلاثة وعشر ومية ولسه هتعملي وحتسوي خلاص وما يدريكي مين قالك أنه لم يقترب الأجل بعد وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون شوف ربنا بيقول إيه عايزة إيه تاني بعد كده من كلام فبأي حديث بعده يؤمنون أليس الموت يأتي بغتها لا لا لا نحن مش مصدقين القصة دي مش مصدقين بجد أعودي كده بينك وبين نفسك اسأل نفسك السؤال ده بالله عليك أنت تذكري الموت كل يوم بيجي على بالك ولما بتذكريه تتنشطي وتقومي العبادة ولا المعنى ده أول ما بيجي على نفسنا نقول الموت كريه إلى النفس وبلاش صير دي ما تغير وصرى جماعة ما تكلموا في حاجة تانية وبعدين ونعيش كده ونموت بالغفلة دي وبالحال ده والقلب القاسي ده عايزه تتنشطي عايزه تستدفع عن نفسك العجز ذا والكسل ده اذكر المصير والمعاد قال لقمان لابنه يا بني إذا جاءك الشيطان من قبل الكسل والسآمة فاغلبه بذكر القبر والقيامة عايزة تستدفع المعنى دائف تكري على طول مصيرك لحظة المعاد. اسمعي شرايط واقري كتب واستحضر المعاني اللي فيها عشان تفوقي وإلا فهذا قلب مات يحتاج إلى بعث من الحاجات برضو اللي تنشطك عشان العائق ده انك ما تركنيش الى تثبيت النفس في ناس تقعدوا لي يا شيخ اصلا جربت القصة دي قبل كده انا كسلانة مش قادرة انا عايزة بس مش عارفة ابن عباس كان يكره ان يقول الانسان اني كسلان اقعي تقولي الكلمة دي اصلا اليومين دول مكسلة حبتين اصلا مش في المود اليومين دول وبعدين والموت ده ان شاء الله هيجاي امتى اياكي ان تركني الى تثبيت النفس ومن الحاجات برضو اللي تستدفعي بيها معنى الكسل ده ان انت تشجعي نفسك تشجعي نفسك بعبارات ايجابية تقولي مثلا والله انا ما اتخلقتش من انا بقى كده انا عمري ما حاب عن طريق ربنا انا اكيد ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هياخد بأيدي مش ثقة في نفسي ثقة فيه هو سبحانه وتعالى فتستدفع عن نفسك هذا الأمر طيب تعالوا بقى نتكلم في المحور الثالث الدوافع يبقى دي العوائق الدوافع ايه اللي يخليني اشتغل اول دافع انك تعرفيه وتتقرب منه تعرفيه ايه هو مين ده كريم قوي بر رحيم ودود سبحانه كل نعمة انت فيها النهاردة منه سبحانه استفقي بنعم لا تحصيها وقابلتي احسنه بايه وقابلتي نعماءه بايه وقابلتي جوده فضل بإيه؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمية؟ تعرفي زيه يمكن قلبك بيركن على غيره وزاعة ما بيركن على غيره بيدق المرار عشان بيعرف قد إيه اللي بيركن عليه ده ناقص ومليء بالآفات مهما كان الشخص والدتك أحب الناس إلى قلبك زوجك اللي بيقولك أحلى عبارات في الدنيا كل ده فيهم نقصان والقلب ده ربنا خلقه إنه لا يركن إلا على كمال فلما يشوف النقصان في غيره يتمرر ويتنغص ويعرف إنه ملوش إلا سيد ومولاه رب العالمين عشان كده اللي بتلاقى بتحصل لك عشان تفهم المعنى ده عشان توصلك الرسالة دي حد حينفعك والله غيره هل تعلم له سمية ليه مثل ليس له مثل فلو حستيها قوي المعاني دي وتقربت إليه قوي وعرفت هو مين واستشعرت المعاني الإيمانية العظيمة الجميلة دي تلاقي جواك همة وعظيمة إنك تتعبدي ليه وتستبر على عبادته وتبقي وقفة في الصلاة مش حاسة برجليك بتحبيه فالوقت معاه بيتقضى بمتعة ولذة مفيش أحلى ولا أم من كده تأنسبيه هو أنيسه كل وحشة أمان كل خائف ربك الذي يتنزل عليك بالحنان والعطف والأمان والله ما حدوء المعاني دي إلا معاه هو وحده عشان كده أعظم الدوافع معرفة الله جل وعلا الدفع الثاني بقى الشوق وده بينتج عن المعرفة قالوا ليه؟ من عرف ربه أحبه ومن أحبه اشتاق إليه لما تحبيه قوي تبقى مش عايزة بقى الدنيا باللي فيها خلاص دنيا ايه؟ بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى شوفي ربنا يقول ايه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه نفسك تشوفيه؟ نفسك تقفي بين ايديه وتكلمي وتفتفظيله نفسك ربك حبيبك يا يا لما لحظة اللقاء بينك وبينه لما تُقفي بين ايديه ويقررك على ذنوبك يا ترى هتبقى مستحية قوي وانت واقفة في اللحظة دي يا ترى هيبقى رصيدك عالي وكبير وحيغفر لك ويعفو عنك بأعمالك اللي قدمتيها يا طرى قدمتي حاجات كثيرة عشان يؤخر لك ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فمن كان يرجو لقاء ربه أيوة أنا عايز اللقاء ربنا أيوة أنا نفسي ما أحجب عنه يا رب ما تكونش العقوبة أبدا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ده أعظم الحرمان أن تحرمي من رؤية الرحيم الرحمن ابن القيم بيعدد العقوبات اللي بتحصل للعبد في الداء والدواء فبيذكر من جملتها إحساسه أنه هيتحرم في البرزخ في القبر أنه هيتحرم من أنه يشوف ربنا دي في حد ذاتها هتبقى أكبر حصرة وألم عليه فاللي عايز اللحظة الجميلة دي يعمل ايه العايز يمشي ربنا ويتقرب إليه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا قومي تعبدي لله اللحظة دي خد العهد وخد القرار إنك لازم تصلحي حالك مع ربنا أنك فعلا تبقي متعبدة لله أنت مشتقاله وما فيش لحظة قرب أعظم من اللحظة اللي بتتعبدي لله سبحانه وتعالى فيها قال سفيان ليس من علامات الهدى شيء أبيا من حب لقاء الله فإذا أحب العبد لقاء الله فقد تناها في البر اللي يوصل لللحظة دي يبقى وصل وبلغ كده الشوء ده من أعلى المراتب ده الدفع الثاني الدفع الثالث استحضار الآخرة قال وهب لقي رجل راهبة فقال يا راهب كيف صلاتك؟ قال الراهب ما أحسب أحدا سمع بذكر الجنة والنار فأتى عليه ساعة لا يصلي فيها قال فكيف ذكرك الموت؟ قال ما أرفع قدما ولا أضع أخرى إلا وأرى أني ميت ما فيش حد يسمع عن الجنة والنار وما يشتغلش ما فيش حد يعرف يعني ايه غمسة في النار وما يشتغلش مفيش واحد يعرف يعني ايه قيد صوت أحدكم أقل حاجة في الجنة أعظم من الدنيا وما فيها وما يشتغلش اجعل الجنة والنار أمام عينيك هو ده اللي هيشغلك هو ده اللي حيفوأك هو ده اللي هيقومك علشان تعرفت اومي بين يدي رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين افتكريها دايما ربنا بيسألك السؤال ده وبيسألك كل واحد مننا في لحظة الغفلة ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين شوف يا أختان لما تبقي وقفة قدامه حيبقى حالك ازاي؟ حيبقى عندنا حمرة الخجل تصوريها كده؟ بالله عليك اللحظة دي وحسي كده ان انت دلوقتي في لحظة الحساب وقفة قدامه خيفة من زنوبك خيفة من معاصيك خيفة من مخالفاتك خيفة انه يكون العقاب المر انك تحرمي منه بالله استشعريها في دانك وفي خيالك أما استحييت تعصيني يا استشعريه وبيقولك ألم أعطك كذا مش اديتك مش عملتلك. مش أسبغت عليك نعم ظاهرة وباطنة عملت فيك إيه إيه اللي كان مغضبك مني إيه اللي كان مش مخليك تقومي تقفي بين إيدي وتناجيني وتعبديني ذكر المصير والمعاد يدفع إلى عبادة رب العباد قال خالد الوراق كانت لي جارية شديدة الاجتهاد فدخلت عليها يوما فأخبرتها برفق الله دخلت عليها ودت لها بالرح ربنا سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق رحيم يحب الرحمة ودود سبحانه ف بالرح عليك وعليك بيسر من العمل فبكت وقالت يا خالد إني لا أأمّل من الله تعالى آمالا لو حملتها الجبال لأشققت من حملها كما ضعفت عن حمل الأمانة وإني لا أعلم أن في كرم الله مستغاثا لكل مذنب ولكن كيف لي بحصرة السباع قال فقلت لها وما حصرة السباق قالت غدات الحش إذا بعثر ما في القبور وركب الأبرار نجائب الأعمال كل واحد جرب عمله فاستبقوا إلى الصراط وعزت سيدي لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا مش ممكن عدل ربنا سبحانه وتعالى إن واحد اشتغل يستوي مع من لم يعمل شيئا أم حسب الذين اشترحوا السيئات أم نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون قالت لا يسبق مقصر مجتهدا أبدا ولو حبا حبوا ولو مش زحف كيف لي بموت الحزن والكمد حبقى عاملة ازاي وانا متحصرة وانا شايفة الناس ما شاء الله على الصراط ناس بتجري ناس دخلت الجنة في لبح البصر وانا لسه ماشي على الصراط بأعكز امشي شوية وقع امسك في الصراط بأدية الصراط اللي احد من السيوف ما مقدرش لاني لو سبت ادية حقع في النار فقوم تاني وامشي شوية زي ما كنت بالظبط في الدنيا كان الخط البياني بتاعي عامل كده امشي شوية واقع شوية واقوم شوية وأع شوية هتبقى كده عصرات وناس دخلت الجنة أسرع ما يكون في لمح الأبصار تبقى حصرتها عاملة ازاي رأيت الناس يتراكضون كلهم بيجروا وقد رفعت أعلام المحسنين والمحسنين الفائزين متهللين فرحانين بنعيم رب العالمين وجاز الصراط المشتاقون ووصل إلى الله المحبون وخلفت أنا مع المسيئين المذنبين ثم بكت وقالت يا خالد انظر لا يقطعك قاطع عن سرعة المبادرة بالأعمال بتقولك اوعي غفلة اوعي دنيا تقطعك عن رب العالمين وعن عبادة رب العالمين لا يقطعك قاطع عن سرعة المبادرة بالأعمال فإنه ليس بين الدارين دار ما هي يا جن يا نار؟ مفيش ثالث قالت فويل لمن قصر عن خدمة سيده فهلا كانت الأعمال توقذه إذا نام البطالون قومي اشتغلي مفيش وقت الوقت بيجري مفيش بركة الحقي قبل فوات الأوان يا أختار تعالي أحكي لك صفة الأخت المسلمة العابدة تعالي نتكلم كلام عملي تعالي نترجم المعاني دي لأعمال حقيقية نتفق مع بعض عليها وتعالي حكيلك عن أحوال المتعبدات من السلف ومن المتعبدات في زماننا هذا وهي ما تزدش عنك حاجة ليه ما تخديش القرار أنت تستطيع انك تكوني كده بالصدق والإخلاص أول حاجة عايز أقولك أفضل العبادة تتعبدي الله سبحانه وتعالى بها أفضل العبادة التفكر في أمر الله أنك تعرضي كده تعرفي ربنا وتتعرفي عليه بأسماءه وصفاته تقري القرآن وتحس أن أنت تسمعي كلام رب العالمين كلامه ده منه ده منه بدأ وإليه يعود فيبقى لحظة أنسي عظيمة وجميلة ومتعة ما بعدها متعة لحظة التواصل مع رب العالمين مش ورد بقى بيتتروت كده ويتقري وخلاص وانا قريت النهاردة جزء وقريت جزء وخلاص التفكر في أمر الله لك من الحاجات الجميلة قوي انك تنظري الى السماء بالذات في جوف الليل وقعد كده لحظة ونظري كثيرا الى السماء وكلميه وفضفضيله لها متعة يا تسكب والله الإيمان في القلوب ومن أعظم العبادات الورع عن محارم الله إنك تبطل معاصي إنك تبقي متورعة إلى أبعد حد لما نيجي نقول يا جماعة لازم يبقى الحجاب حجاب شرعي والنقاب يبقى نقاب حقيقي مش بقى عين مكشوفة بشكل معين وساعات إيديك تنكشف وإحنا مفيش مشكلة ما إحنا في وسط أخوات وحاجات وبعد كده ممكن حد من الأجانب زي ما بيحصل في الأفراح وغيره الورع عن محرم الله تبقي حية إلى أبعد حال تبيش عايز حد يطلع على جزء من لحمك عفيفة متعففة حية ساترة لنفسك تحب الحياة وصدر فيحبك رب العالمين ورعة في كل شيء لما المتزوجات الأخوات تقول لزوجها وتذكره إن نصبر على الجوع ولا نصبر على النار مش فرحان إن هو جايب لك كل حاجة نفسك فيها وما بتسألهوش هو دخل ماله شبهة ولا لا هو طاح نفسه في الدنيا ومضيع دينه علشان خاطر انه يحقق لك احلامك وهو في الاخر خالص فاتح على نفسه ابواب جهنم ورعة الى ابعض حد وملاك الدين الورع تالت حاجة اداء الفرائض اداء الفريضة اعظم ما تتقرب بيه رب العالمين بالذات اللي عليها حاجة يعني مثلا واحدة لسه الغاية النهاردة ما قضيتش أيامها من رمضان يقدم الفرض ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فالفرض يقدم عليك صلوات جمهور العلماء على إنه تقضى الفوائد لو خدت انت بالقول ده ما خدتش بالقول الآخر لو كان عليك صلوات من أيام الجاهلية تقضيها يبقى يقدم دائما أبدا الفرض على النوافل للأسف إحنا عندنا المعاني دي مختلطة يعني لما يجي علينا مثلا وقت انت عايزة دلوقتي تقوم الليل لا عليك الفرد أولى قيامك للليل مش أعظم عند ربنا من انك تقضي الفرد اللي عليك قال عمر بن عبد العزيز أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم قلنا عايزين نترجم بأعمال رقم واحد أن تقيم الصلوات الخمس في أول وقتها وأنا هجيب لك الأحاديث اللي الصحابيات كانوا بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاني دي. شوفي الحديث في أبي داود والترمذي وصعه الألباني عن أم فروة رضي الله عنها وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي وقالت يا رسول الله شوفي بقى أول ما أسلمت عايزة تشتغل شغل كبير وأنا عايزك كده أول ما تلتزمي وتجدني توبتك تبقى دايما عربون صدقك وإخلاصك عمل كبير فقلت له يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لأول وقتها الصلاة لأول وقتها هذا أعظم ما تتقرب بي لله سبحانه وتعالى مش عشان مثلاً انت مش عليك أن انت تصلي الجماعة فممكن بقى تأخريها ساعتين بتاعها الظهر لسه شوية لما تهومي من النوم والظهر يتصلى بعديها بساعة ولا ساعتين ما ينفعش الكلام ده الصلاة على أول الوقت في الوقت الفاضل تصلي الصلاء في هذا الوقت. كان ثابت البناني يقول لا يسمى عابد أبدا عابدا، وإن كان فيه كل خصلة من خصال الخير. ما شاء الله متصدق وبر بأبيها وأمها وصلى أرحامه وبتعمل كل حاجة كويسة. لكن في الصلاة والصيام أقل شوي. قال لا يسمى عابد أبدا عابدا، وإن كان فيه كل خصلة من خصال الخير حتى. يكون في هاتين الخصلتين يعني بالمنزلة الصلاة والصوم لأنهما لحمه ودمه الصلاة والصيام لحمك ودمك فلو أنت النهاردة لا تؤديها على الوجه الذي يرضي رب العالمين يبقى أنت انتقصت من شأنك قوي وضيعت نصيبك عند ربنا الأمر الثاني إنك تشهد الجماعة أحيانا في المسجد يعني برضو نجمع ما بين الأمرين هو صلاتك في بيتك أولى وحنقول دلوقتي الكلام ده بس أحيانا تصلي في المسجد الحديث في الصحيحين حديث أمنا عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات يعني لابسين ملاحف مغطيين رؤوسهم وأجسادهم وده دليل من الأدلة التي يستدل بها العلماء على وجوب النقاب كانوا متلفعات في مروطهن في هذه الأثواب ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد تصلي وأول ما يسلم تروح أي على طول راجع بيتها ومحدش حس بيهم ليه ما يحصلش أحيانا أحيانا في بعض المساجد ان الأخت تنزل مع زوجها أو مع أخيها أحيانا ما باستمرار تصلي الفجر وتعمل السنة دي يبقى أحيانا تشهد الجمعة وأحيانا تشهد الجمعة حديث أمه هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت ما أخذ ثقاف والقرآن المجيد إلا عن لساني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر والرجال يتقلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله يبقى أحيانا يخرجنا لشهود الخير لأن دلوقتي لا حد بيعلم ولا حد بيربي ولا حد بيعمل الحاجة فهي تخرج أحيانا لطلب العلم قلنا دلوقتي الصلاة على أول وقتها أحيانا تشهدي الجماعة أحيانا تشهدي صلاة الجمعة أربعة إنك تستديمي بقى على الأمر ده اللي هو الصلاة في البيت والاحتساب تبقي جعل في بيتك مصلى مكان تصلي فيه ويفضل إنه يكون في وضة نومك حديث أم حميد امرأة أبي حميد السعيد الحديث في المسند بإسنة حسن أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ورح أي اللهبا وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي يعني لو صلتي في بيتك بيت صلاتك أعظم من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه بألف صلاة بس تحتسبي أم حميدة عملت ايه؟ لما سمعت الكلام ده بنت لها مسجد مش بنت مسجد يعني مسجد مسجد لا يعني عملت قوضة كده لنفسها في أقصى شيء من بيتها كأنها مثلا عملت خيمة كده خاصة بيها كان في أقصى البيت وأظلمه أسطر حتى في البيت كانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل يبقى صلاتك في بيتك يا أختار بعد كده الأمر الخامس تصل الرواتب والنوافل قلنا ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إليه مما افترضته عليه وما يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه شوفي عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ورأته وهو يقوم الليل حتى ترم قدماه وراجعته في هذا الأمر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا عائشة بقى لما سمعت الكلام ده رد الفعل كان عندها إيه قال القاسم ابن محمد القاسم ابن محمد دايق رب ايه ابن اخيها محمد بن ابي بكر قال القاسم ابن محمد كنت اذا غدوت ابدأ ببيت عائش بيقول انا كنت كل يوم نهار اخذ بعضي وارح رايح لمين لعمته يذهب اليها اروح اسلم عليها فغدوت يوما فرحت لها يوم كده في النهار فوجدتها قائمة تسبح كلمة تصبح هنا معناها تصلية وتقرأ فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم ثم تدعو وتبكي وأخذت ترددها القسم بيقول فقمت حتى مللت القيام قاعد واقف من السن تخلص درجة أن أنا زهقت من طول الوقفة فقلت أذهب إلى السوق لحاجتي أجيب حاجة وأرجع لها تاني تكون خلصت فرجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي هذه عائشة رضي الله عنها لما النبي يقول أفعل أكون عبدا شكورة هي ردها إزاي زينب رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبل ممدود قال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب إذا فطرت تعلقت به فقال لا حلو ليصل أحدكم نشاطة فإذا فطر فليقع الشهد المعنى إنها فهمت إنها لازم تعمل كده بقت حطة حبل علشان خطر لما تبقى مش قادرة توقف مش عايزة تقعد إن صلى الله عليه وسلم كان إذا كسل قعد هي حتى من دي مش قادرة عايزة تبقى وقف الرب العالمي تناجيها كده فحطت الحبل عشان تمسك فيه فين بقى المعاني دي في زماننا ده إحدى الصحابيات تدعى الحولاء بنت تويت والحديث في صحيح مسلم إن هذه المرأة مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة مرت والنبي صلى الله عليه وسلم جالس هو وعائشة رضي الله عنها فقالت عائشة له تعرف من هذه إنها الحولاء بنت تويت زعموا أنها لا تنام الليل بص يا جماعة الصحابيات بتعمل ايه الكل مكتهد الكل بيشتغل كانت لا تنام الليل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنام الليل خذوا من العمل ما. تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأمه فبالتالي قال لا لا تسترشد بعض شيء مش طول الليل ولا حاجة بس أنا عايز أشوف همة الناس هو ده اللي أنا بتكلم عليه أنا عايزك وانت بتتعبدي بالذات في النوافل تستمتعي بالعبادة أبو سليمان الداريني كان يقول إذا لذت لك القراءة فلا تركع يعني ربنا فتح عليك في الإراية ما تقوليش بقى أنا وردي كده وخلاص لا لا لا لا سيبي نفسك بقى متعي بقى نفسك بالمعاني الجميلة دي إذا لذت لك القراءة فلا تركعي ولا تسجدي وإذا لذت لك السجود فلا تركعي ولا تقرأي الأمر على ما يفتح الله لك يمكن كنا نهار ضربنا هيفتح في الركوع تحس كده وانت ركعة وظهرك وجعك من طول الركوع بس تقولي أشتهي أن أركع حتى لا أكاد أركع يمكن يكون ده بداية الوصال بيني وبين رب العالمين الامر السادس كوني قوامة للليل كان ذنوني يقول ثلاثة من أعلام العبادة ثلاثة حاجات تعرفي بيها العابدة من غيرها واحد حب الليل للصهر والتهجد اثنين كراهه الصبح لرؤية الناس والغفلة يبقى مش عايز النهار يطلع عليه عايز يبقى كده طول الوقت وهو في اللحظة الجميلة بينه وبين رب العالمين والبدار بالصالحات مخافة الفتنة وانك تجري دلوقتي وتبادري بالعمل الصالح قبل ان تكون فتنة فتن كقطع الليل المظلم تعرف منها وتنكش كوني قوامة للليل انظري ام الدرداء كانت تحضر معها نساء متعبدات فيقمنا الليل كله حتى ان اقدامهن انتفخت من طول القيام عفير العابدة كانت تعاتب في قلة نومها، كانت طويلة القيام فتقول ربما اشتهيت أن أنام والله سعب أعيز أنام فلا أقدر كيف ينام من لا ينام حافظه ليلا أو نهارا هذه السيدة نفيس بنت الحسن بن زيد تقول عنها خادمتها خدمت عمتي فما رأيتها نامت بالليل ولا أفترض بالنهار فقلت لها أما ترفقين بنفسك قالت كيف أرفق بنفسي وقدامي عقبات لا يقطعها إلا أهل الفوز حفظة بن تسيرين كانت تقرأ نص القرآن كل ليلة إحنا مش هنجيب دول أنت حتوقت تذكر لي ناس من السلف ده كان في عهد السلف طب تعالي أذكر لك صفات بعض المتعبدات المعاصرات أخت من الأخوات ربنا يكرمها كانت تتمنى أنها إذا دخلت الجنة أن تجلس تحت شجرة وتصلي وتعبد الله عز وجل لحبها في الصلاة يقول لها إيه أمنيتك في حياتك قالت أخذش الجنة وعد أصلي إحدى الأخوات كذلك عمت أحد الإخوة كانت دائما تصلي ولا ترى إلا على مصلاها ولما ماتت رأتها قريبة لها على صورة حسنة شافتها في المنام ما شاء الله فبتسألها بتقول لها أنت فين؟ قالت الحمد لله أنا في الفردوس الأعلى فقربتها بتقول لها بماذا وصلت للدرجة العظيمة دي قالت عليك بكثرة السجود أحد الدعاء اتصلت به امرأة وهي تبكي فهي بتعينت حس إنها عملت مصيبة كبيرة حتقول له يا شيخ أنا أزنبت زنب كبير وخطير فبتقول له يا شيخ لقد عصيت الله معصية عظيمة فتصور بقى أنها هتقول له أن أنا وقعت بقى في أي حاجة من الموبقات بيقول لها عملتي إيه؟ قالت له تركت صلاة الوتر بالأمس هل من كفرة وكفر بها عن ذنوبه؟ زم كان الإمام أحمد يقول من ترك الوتر فإنه رجل سوء إنها أقل صلاة ركعة فمن تركها فهو رجل سوء واللي تسيب الوتر تبقى امرأة سوء شوفوا المعاني امرأة اخرى صالحة متصدقة كانت معروفة بالكرم خمسين سنة مرت عليها وكانت بكماء لا تتكلم والناس اتعودوا على الحالة اللي هي كانت عليها ففي ليلا من الليالي استيقظت هذه المرأة ومرة واحدة بدأوا يسمعوا صوتها هي ما بتتكلمش فزوجها قام فرحان مستغرب ان بعد خمسين سنة تتكلم فوجدها تنطق بالشهادتين نطقا صحيحا أعلم تقول أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم تدرعت إلى الله بالدعاء وكل جزهة قاعد من السن أنها تخلص صلاتها فلما انتهت من صلاتها توفيت في الحال وماتت على هذه الصورة وتبعث عليها إن شاء الله عايزين يبقى لنا حظ من الصلاة والقيام الأمر السابع وده من الأمور بقى الوصايا اللي وصاك النبي صلى الله عليه وسلم بيها أكثري من الصدقة كانت عائشة رضي الله عنها لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت به تصدقت مرة بسبعين ألف درهم وهي ترقع درعها أنا عايزك تتصوريها كده انت النهاردة هو بمظهرك الطيب ده تتصور أن انتي لو شفت السيدة عائشة في المنام تلاقيها لبس خمار مرأة عارفه اني مرقع اه متخيط كده وفي رقع سيدة عائشة أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى كده ويجي لها ألف درهم طب تلبس حاجة كويسة ما هو برده احنا بقى الكلام بتاعنا طبعا الواحد يحب أن يرى أثر نعمة ربنا عليه ويبقى الموضوع كذا ومش معنى ان احنا خلاص بقينا ملتزمات ان احنا نبقى مش عارفه ايه ونسوي انا برضو عايز اكسر المعاني دي من النفوس آ ماشي اللي انت بتقوليه ما عليه اي اشكال من الناحيه الفقهيه بس أنا عايز ساعات كده تتزهد لله النبي صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان يعني الواحد يترك أحيانا المظهر الحسن والجميل لله علشان خاطر يكسر المعاني في نفسه لحسن يتكبر بشيء ولا يعجب بنفسه ولا حاجة عائشة رقع ثوبها وتتصدق بسبعين ألف درهم ومرة بعت لها معاوية مئة ألف درهم فقسمتها فلم تترك منها شيئا حتى أن بريرة قالت وكانت صائمة فلما جاء وقت الإفطار لم تجد لها درهم تأتي لها بكسرة خبز فقالت لها كان معك مئة ألف درهم ولم يبق منها شيء مئة ألف درهم تصدقت بي في يوم قالت لو ذكرتيني لفعلت عبد الله بن الزبير كان يقول ما رأيتم رأتيني قط أجود من عائشة وأسماء أما عائشة فكانت تجمع الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمته عشان كده تلاقي سبعين ألف درهم مئة ألف درهم تجمع وتروح دفع بقى نفقات وتبذل صدقات كبيرة أما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد أما أسماء لما يجي لها فلوس تروح هي متصدقة في الحال بها طيب هتقولي لي برده دول السيدة عائشة والسيدة أسماء ودول ناس كبارة قوي واحنا مش قد الناس دي طيب أذكر لك امرأة سعودية امرأة من الرياض سبحان الله هذه المرأة كانت لها في كل باب من أبواب الخير سهم تساعد الراغبين في الزواج تعطي أسر السجناء تقوم على الأرامل والمساكين من عمل هذه المرأة الصالحة أنها بنت سبع مساجد في المملكة وكفلت خمسمائة أسرة من الأسر المحتاجة وكفلت تلاتين يتيم وأسلم بسببها في دولة تشاد بأفريقيا قريبا من متين ألف رجل وامرأة بنفقتها في سبيل الله اهي بتقيم عليك الحبة اعملي عشر معشار الأعمال دي عشر معشار يبقى ليكي بس أرملة بتسعى عليها ويبقى يتيمة كل شوية بتروحوا أدار الأيتام وتنفقي عليها تبقي سبب في الهداية الناس تفتحي أبواب من أبواب الدعوة عشان ينشر الخير الصدقة والبذل في سبيل الله الامر الثامن أصيح. كانت أمنا عائشة تسرد الصيام عارف يعني تسرد الصيام يعني ممكن يعني تصوم السنة كلها إلا الأيام المحرمات لا يوم الفطر ولا أيام التشريق ويوم الأضحى غير كده تسرد الصيام حتى أن القاسم ابن محمد قال كده كانت عائشة تصوم الظهر لا تفطر إلا يوم فطر أو أضحى أمنا زينب كانت تعمل بيدها شوفوا دي بقى برضو تصوروا صورة أمهات المؤمنين دي أمهاتنا يا جماعة شوفوا صورتهم عايشين الزاج كانت تغزل بأ وتبيع هذا الغزل وتنفق ما يأتي منه في سبيل الله الصيام والصدقة في سبيل الله تاسعا عليك أن تسقطي فرض الحج عنك إذا استطعت معاك فلوس ما تدخي رهاش معاك أن أنت تطلع السنادي حج قدمي دلوقتي السنادي في الحال على سنخاطر تسقطي عنك الفرض بعض العلماء يرى أن الحج على الفور مش على الطراخي وإن الذي يستطيع ولا يذهب يرتكب كبيرة من الكبائر ارجعي الكلام ابن حجر الهيتامي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر هتلاقيين فصل الكلام في الموضوع ده وبيقول كده إن اللي معاه فلوس وتقدر تحج وما تحجش وطبعا القدرة هنا قدرة المال وقدرة برضو إنها يكون لها محرم تسافر معه فلو عندك القدرة إنك تحج السنادي ولا تحجين تبقي وقعت في مشكلة كبيرة أسقطي هذا الفرض النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة لما قالت له ألا نخزو ونجاهد معكم عايزة توصل للدرجات العالية عارفة أن الجهاد ده أعظم الأعمال عند رب العالمين قال لها أحسن الجهاد وأجمله الحج حجا مبرورا المرأة الأنصارية اللي كان ليها زوج وولد وهم عندهم جمالين فزوجها وابنها طلعوا على جمل منهم يأخذوا في سبيل الله. فلما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنت ليه ما حجتيش دي. فقالت إن زوج زوجه حكيته الموضوع. الأولان عنده جمل وده طلع في الو... كذا فانا ما, ما كانش معايا حاجة أطلع بيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان حجة. يبقى رمضان بالذات. عمرة رمضان يا أخوات. خاصة عمرة رمضان تواصي بها وبرضو نفس الأمر إن يكون معك المحرم الأمر العاشر كثرة قراءة القرآن قالت سواد السلمية كانت أم حيان تقرأ القرآن في كل يوم وليلة وكانت لا تتكلم إلا بعد صلاة العصر وإذا أرادت الكلام تأمر بالحاجة يعني لما تيجي تتكلم تتكلم بالعافية أو تشاور هي دي حال المتعبدات هتقعد تقولي لي برضو نفس الكلام والله أخوات وانتوا عارفين الكلام ده كويس أخوات زيكم بيعملوا الكلام ده وفي اللي بيختم ختمة وفي اللي بيختم ختمتين في رمضان اللي فات أكتر من حد عمل الكلام ده بفضل الله عز وجل تعالي حكيلك عن بعض أحوال الصالحات في حفظ القرآن عشان برضو المعنى ده مهم كسرة القراءة والحفظ واحدة من مديرات مدرسة التحفيز بتقول جات لي واحدة علشان خاطر تسجل وكان خلاص قفلوا باب التسجيل فهذه المرأة بصوا بقى التائبة اللي عندها صدق وخلاص اتقفل الباب بتقول لقيتها قاعدة بتبكي بحرقة وتقول لي أرجوكي ما تردنيش أرجوكي أنا كنت مصرفة على نفسي أنا كنت بعمل معاصة إيلا بالله عليكي أنا كل على عتوبة وعلى إني أرجع لربنا بضعف فكوني عونا لي على الشيطان المديرة بتقول أنا لما سمعت الكلام ده قلبي وجل وألحقتها بالدار فما كان منها بفضل الله إلا إنها كانت من أوائل المدرسة وختمت كتاب الله عز وجل في مدة زمانية لم تسبق لها هو ده الصدق الأخلاص بيعمل المعاني دي يا جماعة امرأة والكلام ده يتقال الأمهات وبالتالي للشابات يبقى من باب أولى امرأة اسمها أم صالح عندها 80 سنة استضفوها في مجلة اسمها مجلة الدعوة خليجية هذه المرأة نموذج فريد من أعاجب هذا الزمان الست عندها كم سنة؟ تمانين سنة حفظت كتاب الله جل وعلا في هذا السن هي بتقول كانت أمنيتي أن أنا أحفظ القرآن والدي بدأ يحفظني وأنا في سن صغير جدا فحفظت تلت تجزاء بعد كده اتجوزت وأنا في سن 13 سنة وانشغلت بالزوج والأولاد وبعد كده زوجي توفي وليه سبعة من الأولاد كلهم صغار اشتغلت بتربيتهم وتعلمهم وشؤونهم وربتهم لغاية ما تجوزوا وكمان رزقوا بالأحفاد لكن الهدف موجود لسه نفسها تحفظ القرآن فبتقول فقلت وخدت على نفس العهد أن أنا لا ألقى الله إلا وأنا حافظ لكتاب الله جل وعلا فبدأوا يشجعوها والمعلمات بدأت تشجعها على الحفظ كذلك وبعد أحفادها بدأت تحفظ بتقول كانت تجلها بنتها تقرأ لها كل يوم بعد صلاة العصر عشر آيات وتقعد ترددها الأم تلات مرات والبنت بعد كده تشرح لها المعاني الخاصة بهذه الآيات ثم تردد الأم الآيات العشر ثلاث مرات أخرى واخدين بالكم المنهج ماشي ازاي لها عشر آيات تقرأها وبعد كده تشرح لها وبعد كده تقولها لها تاني ثلاث مرات ثم تشرح لها مرة أخرى وفي صباح اليوم الثاني تعيدها البنت عليها البنت بارة بأمها فمشت على هذا الأمر عشر آيات عشر آيات عشر آيات بفضل الله عز وجل بعد أربع سنين ونص كانت الأم حفظة إتناشر جزء بعدين تزوجت البنت ولما الزوج علم بشأن الموضوع ده أن البنت بتحفظها بهذه الطريقة راح مستأجر بيت جنب بيت الأم جاب يتقال لها علشان تكملي الرسالة اللي انت بتعمليها مع أمك وفضل الله عز وجل استمرت البنت مع أمها ثلاث سنين أيضا ثم انشغلت بأولادها فبحثت البنت عن مدرسة تكمل المشوار مع أمها فأتت لها بمدرسة فأتمت هذه المدرسة مع هذه الأم حفظ القرآن كله حفظت القرآن بعد عشر سنين يعني بدأت الحفظ مثلا في أواخر الستينات وختمت وهي في السبعينيات شوف الستة عندها أهمة زي لما استضافوها كانت بدأت تحفظ في صحيح السنة يوم ما استضافوها كانت حفظت 90 حديث من الأحاديث النبوية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انت بقى لسه مبطلة ايه تستطيع انك تحفظ وانك تصل الى هذه المراتب الامر الحاج عشر كثرة الذكر لله بصي القصة دي وانا بحضر النهاردة الدرس اشعارت جسمي والله رابعة كيف توفيت كانت عندها اما من خير ايماء لا تسمى عبدة كانت تخدم رابعة فبتقول كانت رابعة تصلي الليل كله فاذا طلع الفجر هجعت في مصلاها يعني نامت نمى خفيفة حتى يصفر الفجر بتقول فكنت اسمعها تقول يا نفس كم تنامين يا نفس إلى كم لا تقومين يوشك أن تنامي نوم لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور وتقول ده كان دأبه على طول فلما حضرتها الوفاة قالت يا عبده لا تؤذني بموتي أحد. وكفنيني في جبتي اللبس اللي أنا كنت بلبسه ده ساعة العبادة فكانت تقوم في هذه الجبة إذا هدأت العيون اللي كانت بتصلي بها الليل تقول فلما ماتت كفناها في تلك الجبة وكان خمار من صوف كانت تلبسه عد بتقول رأيتها بعد ذلك بسنة في منامي وهي تلبس حل خضراء من استبرق وخمار من سندس أخضر لم أرى شيئا أحسن منه فقلت يا رابع ما فعلت الجب التي كفناك فيه والخمار الصوف قالت والله نزع عني وأبدلت به هذا الذي ترينه وطويت أكفاني وختم عليها ورفعت في عليين ليكمل لي ثواب عند رب العالمين قالت فقلت لها لهذا كنت تعملين أيام الدنيا قالت وما هذا من كرامة الله لأولياء قالت لها ما هو دا اللي انت كنت عشال ربنا من عليك وكرمك فقالت لها وما لو تعرفي ربنا أكرم أولياءه بإيه كنت تقولي؟ قالت فقلت لها فما فعلت عبيدة بنت أبي كلاب قالت هيهات هيهات سبقتنا والله إلى الدرجات العلا قالت لها طب فلانا دي حقيقة صلى الله عبيدة دي قالت وبما قالت إنها لم تكن تبالي على أي حال أصبحت من الدنيا وأمست عبيدة دي كان الناس شايفين أن أفضل منها قالت أصلها ما كانتش بيفرق معاها والله المهاردة في عافية الحمد لله الحمد لله المهاردة ربنا ابتلنا ببلاء رضين وأحبه إليه أحبه إلينا بالمرة بس عرف عبيدة دي في ترجمتها أنها بكت حتى ذهب بصرها كانت تبكي من خشية الله بكت لله أربعين عاما حتى ذهب بصرها قالت فقلت لها إذا مريني بأمر أتقرب به إلى الله قالت عليك بكثرة ذكره يوشك أن تغطبط بذلك في قبرك كثرة الذكش هي أعظم الأسباب للغطة يوم القيامة كذلك كثرة الدعاء واحد من الرجال الصالحين زوجته كانت برضو من العابدات الصالحات ابتليت بالسرطان وكانت لها ثلاث أولاد وحتى ضاقت عليهم الأرض بما راحوا فاحد العلماء قال لهم عليكم بقيام الليل والدعاء في الأصحار مع كثرة الاستغفار والقراءة في ماء زمزم واستخدمي العسل سبحان الله هذه المرأة بتقول لما فتح عليا في الدعاء والتضرع والابتهال إلى رب العالمين درجة أننا كنا أقعد أنا وزوجي من بعد صلاة الفجر لطلوع الشمس ومن صلاة المغرب لصلاة العشاء على الدعاء والاستغفار من الله عز وجل وعافاني وأبدلني جلدا حسنا وشعرا حسنا الدعاء آخر حاجة عايزة أدلك عليها حتى تكوني متعبدة لله سبحانه وتعالى أعمال البرج أمنا زينب لما توفيت كانت سيد عشاء تقول كانت زينب مفزع اليتامة والأرامل ونا هنا هقول لي قصة جميلة عن واحدة ابتلية ببلاء شديد جدا وانا عايز اذكر لك علشان تشوفي الموضوع اللي فيها البنت اصيبت بشلل رباعي فبقت طريحة الفراش لأكثر من 15 سنة جسمها امتلأ بالقروح حتى تآكل لحمها بسبب قرحة الفراش البنت كانت عندها هم غير طبيعية فقلت انا هعيش كده وانا مستسلمة للمرض فقالت لابد ان انا اعمل اعمال اصل بها الى رب العالمين شوفي بقى فكرها وهي راقدة على الفراش ما بتتحركش اول حاجة فتحت بيتها لمن شاء فاي اخت من الاخوات عايزة تزورها كانت تجيلها فكانت النساء تأتيها ويعملوا جلسات في طلب العلم وفي تحفيظ القرآن عندها وبعد شوية هي كان ربنا فتح عليها فكانت تعيزهم بموعظة تؤثر في القلوب بعد شوية جعلت بيتها محل للمعونات من الأثرياء أي حد عايز يجيب معونة للفقراء يجمحها في بيتها درجة أن زوجة أخوها بتقول أن نسحت البيت ما كانش الواحد يقدر يعدي فيها من كتر ما كانت مملوئة بهذه الأمور كانت لا تدع منكر من المنكرات من منكرات النساء اللي بقى بوقع في التنمص واللي وقع في الغيبة واللي بتعمل كذا وكذا إلا ولا بد أن تتصل على صاحبتها علشان توعظها كانت بتساهم في تزويج الشباب والشبات عن طريق الهاتف كانت على طول ديدنها إصلاح ذات البين في حلول المشاكل الزوجية وهكذا أعمال بر أعمال خير النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صنائع المعروف تقي مصارع السوق فإذا أردت أن تكوني عابدة افتح في أي باب من هذه الأبواب صلاة صيام صدقة قيام ذكر قرآن أعمال بر لابد أن تدخلي على الله من أي باب من هذه الأبواب عايزين برنامج عملي يا أخوات لابد أول شيء الكلام اللي احنا قلناه ده الـ 12 نقطة اللي اتكلمنا فيه من النهاردة دول عايز منهم برنامج عملي يتحط تبتدي تحطي ورد الصلاة في أول وقتها صلاة الجماعة أحيانا صلاة الجمعة أحيانا القرار في البيت صلاة في مسجد البيت تحطي ورد الذكر استغفار أقل شيء زي ما اتفقنا ألف مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحد أدنى مئة مرة كثرة الذكر قراءة القرآن بحد أدنى لو انت بقى مكتهدة وفعلا عايزة على حسب أوقاتك يبقى مش أقل من جزء ونص في اليوم على الأقل وهكذا يبقى تترجمي الأعمال دي عايزين زي ما اتفقنا خروجات أعمال البر يعني خروجة لملجأ من الملاجئ ضرأيتام تسعي على أرملة تفتحي في أبواب الدعوة اجمعوا فلوس وانشروا الدعوة حاجات كتير ادخلوا على المواقع والمنتديات الخاصة بالأخوات وانشر الخير أريد أن أنهي هذه المحاضرة وأذكرك قال الله جل وعلا وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون عايزة تبقى كريمة عند رب العالمين شوفي الكريمة عند رب العالمين العابدة بتعمل لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون الملائكة لا تخالف رب العالمين فإذا أردت أن تكوني كريمة عند رب العالمين فكوني على طاعة رب العالمين قولي كما قال سليمان ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأبشري بكل خير قال الله فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أسأل الله تعالى أن